ان ن وجدتم را ت تملكهم واوتيت وَلَهَا كل شيء ولها عرش يَسْجُدُونَ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهسدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا يا رب العرش العظيم قال سننظر اقصدقت انكم من الكاذبين اذهب بكتاب هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ما لا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 وَأَمُّ إلَيكِ فَمُرِي مَا لَا تَأمُورين قَالَتْ إِمُلُكَ إِذَا دَقَلُ فرَرِييَةً أَسْتَدُمَا وَجَلُ أَعزَّتَ أَْ لَا أَذِللًا وَكَذَلِكَ يَدْحَلُون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون